بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر وذكرى للمؤمنين استبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلتناها فجاءها بخشنا بياتا أو هم قائلون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 وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقص واقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون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 وَأَن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أُمَّةٍ أجل فَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأسينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم, عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون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 قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على, أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم, فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك, أولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ونزعنا ما في قدرهم من غنى تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا, هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والعدل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 وَإِذَا طَارَتْ أَطَارُهُمْ تلقاء أَخَذَ النار قالوا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ قالوا قَالُوا قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا فهل لنا من شفعاء فنشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفسرون إِنَّ ربكم الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ في ستة أيام ثم استوى على العرض يغسي الليل النهار يطلبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر سبار فالله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخطية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 لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أقاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولا فيني رسول من رب العالمين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 فدروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بشوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواءكم في الأرض تستخذون إن سمولها قسورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مفشدين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 إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إن لم واته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا تنظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينا آقاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 اخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنه فيها الذين كذبوا شعيبا كانواهم القاصرين فدوى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اتاك على قوم كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنه حتى عفوا وقالوا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 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياشا وهم نائبون أو أمن أهل القرى أن بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يعمن مكر الله إلا القوم القاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَنَّ لَنَا عَلَيْهِمْ رَحْمَةً مِن بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ۖ وَنَطْبَعُ على قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۖ سِيقَ الْقُرْآنَ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا ليسترهم من عهد وان وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفتدين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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا اعين الناس واشترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى ان ألق عصاك فإذا هي تلقهما يأسفون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا طاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال سلعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمصر ما ترسموه في المدينة لتخنجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت شلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 تأطنف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا تبيل الرشد لا يتخذوه سَبِيلًا وإن يروا تبيل الغي يتخذوه سَبِيلًا ذلك بِأَنَّهُمْ كذبوا بِآيَاتِنَا وكانوا عنها غافلين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 ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغذر لنا لنكونن من القاتلين ولما رجع موسى إلى قومه غضا ناسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت, فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي وليقي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 وأخذنا الذين ظلبوا بعذاب بئيس بما كانوا يفتقون فلما عن ما نبوا عنه قل لهم كونوا قردة قاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يشومهم شوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أَجْرَ المصلحين وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظلوا أنه واقع بهم خذوا ما, بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليه الَّذِي الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو لَرَفَعْنَاهُ لرفعناه بها ولكنه أخلد الْأَرْضِ الأرض واتبع هواه فمثله فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون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 فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في قغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة ييان مغساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت بالسماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة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 وإن تدعوهم إلى الهدى لا يستبعوكم سواء عليكم أدعوثموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم لَكُمْ كنتم صادقين صَادِقِينَ أَلَهُمْ أرجل يمشون بها بِهَا لهم لَهُمْ يبطشون بها أم لهم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 إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا غيداهم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي